ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلวนكم بشيء من الخوف والجوع ونقص مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ ك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمضة من شعاع.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 يَتُمُونَ مَا أَزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَنَّاهُ لِلْنَّاسِ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَنَّاهُ لِل ناس في الكتاب اولائك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولائك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَخَفَّفُ فَوَانِهِمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ